وتضع كل ذات كل ح م ل حملها و ت ر ا س سكارا و م ا ه م ب س ك النابلسي ر ا و ك ع ذ ا ل ل ه شديد ومن ا ا من ج ا د ل في ا ل ل ه بغير ع ل م و ي ت ب ع ك ل ش ي ط ا ن مريد كتب ع ل ي ه أنه من ت و ل ا ه ف أ م ي ض ل و و ه د ي ه إ ل ى ع ذ ا ب ا ل س ع ي د يا أيها ا للعلوم ن ا س إ في ريب من ا ل ن ا س ل ا م من ط ف ه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 ثم نخرجكم طفلا وثم لتبلوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ا ر ض ن العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء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 ذلك بما قدمت يداك و أ ن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف ف إ ن اصابه خير ل ط م أ ن به و إ ن اصابته ف ت ن ة انقلب على و د ه ه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 و ا ل موسوعه ج ا ل ذ ي ن أ ش ر النابلسي للعلوم ه كل شيء شهيد ألم من أن الله ا يسجد له من في ا ت و ن في ا ل أ ر ض و ا ل ش م س و ا ل ق م ر و ا ل ن ج و م والجبال والشجر و و ا ل د ا ه و ك ي ر من ا ل ن ا س و ك ى ي ر حق ع ل ي ه ا ل ع ذ ا ب و م ن ي ه غير إن الله ي ف ع ل ما يشاء ه ذات مضمون اجتماعي ه ف ل ن كفروا قطعت لهم يصب م و س و س ه م ا ل ح م ي يصهر ر به م ا في ب ط و و ن ه م ا ل ج ل و د و ل ه م م ق ا م ع من حديد ك ل م ا ا أ ر د و ا يصرجوا أن م ن ه ا من غم أعيدوا عذاب فيها وذوقوا ا ل ح ي ق إن ا ل ل ه يدخل ا ل ذ ي ن آ م ن و ا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 واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشركني شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر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 غير موسوعه ش ر ك ي ن م ن ي ا ل ل ه ف ك أ ن م ا قر من ا ل س م ا ي للعلوم ط ي الاسلاميه ومن ن تقوى القلوب لكم ف ا منافع إلهي م م س و ع ه ا إ ل ى ا ل ب ي ت ا ل ع ت ي ق للعلوم الاسلاميه ر اسماء م الله إ و ا ح د ف ل ه أ س ن ى وبشر ل م ب ت ي الذين ن إذا الله ذكر و ج ل ت ق ل و ب ه م و النابلسي ص ا ب ر ي على م أ ص ا ه م و ا م م ا للعلوم ص الاسلاميه رزقناهم ا ل ا فاذكروا اسم الله عليها صلاة ف إ ذ موسوعه ا ل ق ا ن ع و ا ل م ع ت ر ك ب ل ك س ص ر ن ا ه ا للعلوم ك م ك ك م ت ش ن لن ي ا ل ا ل ل ه ه ل ح و م ا ولا د م ا ي ه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 فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر نشيد افلم يصيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها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 وإن م و م و ع د ربك ه النابلسي ف س ة م م تعدون ل ل ع ا و ه ي م الاسلاميه م ثم ة أ خ ذ ت ه و ي ل ص ر قل يا ي أ ا الناس إن ل ه م مغفرة و ر كريم ز ق و ا ل ذ ي ن س ع و ا في ي آ ا ت ن ا م ع ا ب ز ي ن أ و ل ئ ك أصحاب ا ل ل ع م و م ا أ ر س ل ن ا من من قبلك س و ل و ل ا نبي إلا إذا ت م ن ا إ ذ ا تمنى القى الشيطان في أ م ي ة فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آ ي ا ت ه والله عليم حكيم ي ج ع ل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم ن ر ض و ا و ا ل ق ا س ي ة قلوبهم م إ س و ع ه النابلسي م ي لفي ش ق ق للعلوم ا ل ذ ي ن أ و و ت ا ا ل ع ل م أنه ا ل ح ق م ربك ف ي م ن و ا ب ه ف ي موسوعه ن ا به فتخبث له ق م وإن النابلسي ل لهاد ل ه ا ذ ي آ م ن و ى صراط م ت ق م و للعلوم ا يزاب ا في ر ي تأتيهم ة منه حتى الاسلاميه س أو أ ي ي ت ه م عذاب ي و م عقيم الملك ي و م ئ ذ ل ل ه يحكم بينهم ف ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا جنات ت في ا ل ن ع ي م و الاسلاميه ذ ي ن ك ف ر و وكذبوا ب والذين ا ه ج ر و ا في س ب ي ل الله ل ثم ق ت و ا ماتوا أو ل ي ر ز ق ن ه م النابلسي ل ه رزقا ه ر ا ل ا ي ل د خ ل و م ا ل ا س ل ي م ح ل ي م ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو ر غفور ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير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 إ ن الذين تدعون من دون الله لن ي ص ل ق و ا ذبابا ولو اجتمعوا له و إ ن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوي عزيز